ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم الاسلاميه Gracias. you I'm sorry. you、mm -hmm. ف ك ي ف ك ا ن ا ل س وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون بينهم بينهم ما ما كما فعل باشيائهم